طباعات الحرب تشجي مسمع وصدر الشاشي يروي اظع صامد في صدره الفصدا لدوي الرعبي يوم المعمع قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدر الشاش يروي أضرعا صمد في صدره ألف صدا لدوي الراب يوما المعمعا صمت تحسابه عيا فإن طلأ الفت السنة ما أرعا ياسقول موتا عند القوم سنوا يطلبون العيش مرفه ردع يا شقو المتائ اذا القوم ثنوا يطلبون العيش منفور الدعى طقات الحرب تشجي ما اسمع وصدى الرشاش يغوي ابطعا صامد في صدره الفصدا لذا وي الرابي يوما النمع همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفتعه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 عزة الإسلام في الهيجة معاه إنما يرمي نصر عجل أو فداء الدين يلقى مصرع إنما يرمي نصر عجل أو فداء الدين يلقى مصرع همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعه رعف الجرحي وحيدا سبقا أو مري العزم لا يرضى الضع ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزبع رعف الجرحي وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضع ليس يثنه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزبع نصرة الإسلام في أعمقه يتبع الأثار ليس الإمعاء يقتفي أثار جيل خالد سقليب دنيا الهدى والمنفعة يقتفي أثار جيل خالد سقليب دنيا الهدى والمنفعة رعف الجرحي وحيدا سابقا أو مري العزم لا يرضى الضع ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزبع من دماه قد نمات أزهرنا وأزهرنا أغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجده أسطورا بالعز دوما مترع من دماه قد نمات أزهرنا وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجده أسطورا بالعز دوما مترع فاستحال النهى فجرا ساطعا يرسم النصر خطاطا تدعا مطاعات الحرب تشجي اسمع وصدر الرشاش يروي اضلعه قعاعات الحرب تشجي اسمع وصدر الرشاش من دماء قد نمت ازهارنا وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترع من دماه قد نمات أزهرنا وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من